إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفعلون تَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقًا الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفصيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ أَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُل فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ استرى تَوقَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَكَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَالِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَذْرِ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ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 أَفأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ